استمع إلى الكلمات والجمل الآتية ثم أعدها تركيا أنا أحمد، أنا من تركيا العراق أنا صالح، أنا من العراق سوريا أنا خالد، أنا من سوريا ليبيا أنا سلمة، أنا من ليبيا إسبانيا أنا ماريا، أنا من إسبانيا فلسطين أنا زينب، أنا من فلسطين